حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فالجالا او ركبا فان امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 الله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياتين لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من عَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ